يا مولد النور يا ذكرى اعيش بغال بالرغم من فوارة الاحزان نشوان طري قد زنقت شذوان بمولدكم ورددت من عيون الشعر الحاننا غنيت ذكرى غنيت ذكر الله تشهد لي ان رمت غير رضا الرحمن غفرا ذكرى لقد نورا آفاق امتنا فكل بيت غدا بالنور مزده